أيوة وأنا مش أبطل أتكلم غير بمفا الشخص اللي في تماغي ده عايزاش هكله إيه بالزبط؟ أنا مش عارفة أقول لك إيه؟ طيب سلام سلام سؤال عنيد وملوش تفسير اللي في خيالي ده حلم كبير مش عارفة يوم أبطل أحلام وأنسى التفكير عاوز عوزح شجاع زي الأساطير زي حكايات حكوها لكتير يحتر بكل من غير تأخر وأقوى وبكتير ويكون رومانسي بين الجماهير مش فرقه غنكا ولا فقير يديني وردة وسلفي وتر وقواد كتير لو فضائيين ده دماغه حديد يغني في ساميه بحركة ايه ده فقراشك شغله على كبير وقواد كتير طب حلو كده وكفايه تفكير لا لا لا لا لا لا وقواد كتير يعمل سري ولا يهم مرصاص بيش أحمي مش وخلاص لو مت نايزات ناس لنعرّس عالم التفكير ولو قلبت وهاجم نوحوق شيركب روبوتة ولا يهم الشفحة على سدوري لو في تقوى وتكتير طب حلو كده وكفاية تفكير لا لا لا لا لا لا أقوى وبكتير <تصفيق> بزمتك مش ديت وبقى نهية حلوة قوي؟ <تصفيق> دي تبقى بداية حلوة أوه. عشان طلباتك بتزيد بشكل كبير اتصالات بتقابلها كل يوم بشبكة أقوب كتير وبنسبة شهر رمضان أقوى كارت ما بيخلص من نزيل 11 شباك وش حنختار عرض شحنة هدفية تستخدمها مكالمات ونت كل ما تخلص هتتجدد وكمان ساعات ستريميك اتصالات أقوب بكثير.